بسم الله الرحمن الرحيم. الفلامراء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ذَكُرُونِ عَمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ أَلِفِ الرَّعْوَ نَيْسُونَكُمْ سُوُ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ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 رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواهم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك وإن لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالت رسلهم أفلاه شكٌ فاعطر السماوات فاعطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم اف بالله شك فاعطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم و إلى أجر مسمى. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا تريدون ان تنصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسولهم إن إحنا إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمن على من يشاء.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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبر على ما اذيتونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أَرْضِنَا أو لتعودن في ملتنا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 وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِمَّا كَانَ صَدِيدًا يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ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 إِيَشَأ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَضَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقَالَ الْضَعْفَاءُ لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَ فَهَلْ أَنْتُمْ أغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص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 وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني فَلَا تلوموني فلا تلوموني, فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي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 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفروا وأحلوا قومهم وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبأس القرار وجعلوا لله أندا دلي عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفقوا مما رزقناهم ويُنفقوا مما رزقناهم سروا وعلانية من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بيئ فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء إما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.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 ve in t g d n e m t Allah la t u سَانَ لظُلُومٍ كَفَارٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمِنَ وَجَنَبِنِ وَبَنِيَ أَنْعَبُدَ أن الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ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 ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم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 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبا الله غافلا عن ما يعمل الظالمين إنما يؤخرهم لَيْومٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَار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 وساكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وقد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 الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وبرزوا لله وبرزوا لله الواحد القاهر وتر المجرمين يوم إذ مقرنين في الأصفاد سرابلهم من قطر تغشى وجوههم النار ليجازي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ هذا بلاغ للناس ولينذروا به ولينذر به وليعلم أنما هو إله واحد وليعلم أنما هو إله واحد وليتذكر وليتذكر الألباب